في المنافقين في أتيني والله أركسه بما كسبه أتريدون أن تهدم أن أضل الله ومن يضل لله فلا تجد له سبيلا وادو لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواه فلا تتخذوا منهم أولياء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 فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديتهم مسلمة فديتهم مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنه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 والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيلا فأولئك. صلى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت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 أُنَافِتُمْ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَالْتَأْتِ قَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّ فَلْيُصَلُّ مَعَكَ قُلْ يَا أَخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّالَّذِينَ كفروا, أس... كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَن أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ نَّضَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم صلاة فاذكروا الله قيامه وقوله على جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا ولا تهنو فدة غاية تكونوا تألمون فإنهم يألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكما. وَاسْتَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ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 يَكْسِبُهُ على نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَريئًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَريئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانَهُ وَإِثْمًا مُبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّ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 وَإِذَا دُعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّنَّهُمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبْتَكُونَ أَذَانَ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا هنك الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا مبينا يعدهم ويمنهم وما يعدهم الشيطان الا غرور آيكم مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصاً والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا وعد الله حقه ومن أصدق من الله قيلاً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 يرغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقصد وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً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 وَأَمِينٌ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ظلا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زدادوا كفرا ثم زدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا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 مذبذبين بين ذلك لا إله إلا إلهًا وإلا إلهًا وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءً أَمْ إدْوُنِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين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 وعذابكم ان شكرتم وامنتم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما